اهل اهل النار بماء يمزق الامعاء ويقطع الاحشاء وشقوا ماء حنيما فقطع امعاءهم. هذا كلام الله. وشقوا ماء حنيما فقطع امعاءهم. تدبر. وان يستغيث يغاث بما ان لي اشو الوجود بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب وسائق مرتفقا فماذا عن الضريح الضريح شوك ينبت في ارض الجزيرة يأكلون الشوك الله اكبر تدبر معي قول الله هل اتاك حديث الغاشية? وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تفلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام الا من ضريعة. ما هو الطريع؟ نوع من انواع الشوك ينبت في ارض الفجاز ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن. لا يسمن ولا يغني من جوع هذا عن الطريع فماذا تعرف تعرفون فهل تعرفون شيئا عن الغسلين؟ الغسلين عصارة اهل النار من قيح وصديد الغسلين. عصارة اهل النار من قيح والصديل. طعام اهل النار. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا، ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلش عني سلطانية خذوه فغلوه ثم جحيم قضوه ثم في سلسلة ذروها تبعون براعا تسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعال المسكين فليس له اليوم هاهنا ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ ما هو الإسليم عفارة أهل الله من القيس والطبيب والعياذ بالله. ابكي على نفسك. ابكي على زنودك. متى ستبكي ان لم تبكي اليوم? متى ستبكي ان لم تبكي اليوم? يا من قصى قلبه وجمدت عينه. ان لم يخلع قلبك اليوم مثل هذا الكلام. من كلام الله جل وعلا. ومن كلام رسول الله صلى الله متى سنبكي? الم اقول لكم لقد قفت القلوب لقد جمدت العيون. والله لقد قفت القلوب والله لقد جمدت العيون. ان لم تجد قلبك الآن في هذه اللحظات فكن على يقين جاسم انه ناقلت لك. لانك لا تحمل الله قلبه، والله من الذي يبكي لهذا الكلام? لا يحمل قلبا في صدره. وان عينه عين جاملة. وان قلبه قلب قاسل. متى سنبكي? متى سنبكي على احوالنا? متى سنرجع الى ربنا ومولانا? ابت نفسي تتوب فمحتياني. إذا أبرجت للعباد زلزالاً امين وقام من قبورهم صكرا باوزار كانسان الجبال وقد نصب الصراط لكي يذوق وقد نصب الصراط يجود فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عادن تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيم يا لقد غفرت لك الذنوب فلا تبالي ايها الله. ايها الساهي. ايها العاصي. ايها المزنف. ايها المضيع للصلاة. ايها المضيع للزكاة. ايها المضيع للحج مع القبرة والاستطاعة. ايها العاق لوالديك ايها المؤذين جيرانه ايها المسيء ايها الصاد عن دعوة الله وعن سبيل الله تذكر هذه اللحظات وتذكر هذه الايات وتذكر هذه الكلمات من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بابه وامي صلى الله عليه وسلم فالطعام في النار ما والشراب في النار لا حتى الثياب من النار. قالت ابن عباس تبارك من جعل لأهل النار من النار ثيابة تبارك من جعل لأهل النار من النار ثيابة حتى الثياب من النار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الافتاد من قطران. القطران هو النحات الذي ازيب من شدة الغليان. السياب من قطران. اسمع لربك جل وعلا. هذا لخصمان اختصموا في ربهم. هذا لخصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم سياض من نار. كلام الملك الغفار. فالذين كفروا قطعت لهم سياض من نار. يفض من فوق رعاشهم الحميم. يُفْهَرُ ذِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَغُنْ مَقَامًا يَوْمَ حَدِيدٍ كُلَّ مَا أَرَادُ أَنْ, يخرجوا أن يخرجوا مِنْهَا الطعام نار والشراب نار والثياب نار وهنا يستغيث اهل النار. بمن? بخزنة جهنم. لماذا? ليتدرع خزنة جهنم الى الله ليخطف عن اهل النار يوزا واحدا من العباد اسمع لربك جل وعلا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخصف عما يوم من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال يرجعون بخيبة امن فينادون على من? على رئيس الخزنة. على مالك. ونادوا يا مالك. ونادوا يا مالك. ما تريدون? نريد الموت. نريد العلاس. نريد الخلاص من هذا العذاب. ونادوا يا مالك ليقضوا علينا ربك قال انكم ماكسون. فاستذكروا اهل النار اخوانهم. واهلهم واحمدهم. ممن كانوا يزخرون من في الدنيا من اهل التوحيد. اللهم اختمنا بالتوحيد واجعلنا من اهل التوحيد يتذكر اهل النار اهل التوحيد. ممن كانوا يهزأون بهم في الدنيا. واسخرون منهم في الدنيا. وينادون عليه